موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل أنزم به ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي ولا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي ولا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 تكذبان ذوات اثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان زوجان، فبأي ألاء يردك ماتك متكين على فرش، متكين على فرش بطارئها من السبرق وجن الجنتين دار، متكين على فرش بطار. وجن الجنتين دان <تصفيق> وجن الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من السبرق بطائنها من السبرق وجن الجنتين جنتين دان فبأي ألاء ربك ما